طالب الفعل على وجه الاستهلاك مثل أخيم الصلاة والآية الذكاء فخرج بقولنا قبل الاشارة فلا تم أمره وإن ثابت معناه وخرج بقولنا طالب الفعل النهيه لأنه ظلم ترك ومراض الفعل الإيجاد يتمل قول المأمورة به وقرض في قولنا على وجه الاستعلاق الاستماده والدعاء وغيومنا لما يتجاده صيغة الأمر بالقرائم قوله الأمر قوله يتضمن صردا فعلي على وجه الاستعلاء مثل وعطيم الصلاة فرعات الزكاة صرد كما تيحفي الإيجاب وقوله ما يشمل كل قول وهو وقاله تخرجت قولنا قول الاشارة ثلاثة ثمى امرا وإن اثالت معناه ليست امرا ولو اثالت معناه فلو ايت رجلا واقفا واشرت اليه ان اجلت ثلاث مرات ثلاثة تسمى امرا مع انها اثالت معناه لكن لو كنت اجلت امرا لانه قول يتضمن ضمنه طلب الفعل فان عرض في وان كان في العرض او العاده يسمى امرا يعني صورا بلا اشاره الامر ولا بقدر الاشاره هذا كان يسمى في العاده امرا لكن ثم ليس ما في الشرع امر لان المقصود هو الامر الواجب الينا المقيد للاشخاص وهذا يكون الذي بالقول نعم فقوله وقرض بقولنا قال الفاعل انمو لا يرضى طلب الغث الامر خرج بين النهي لا اي خرج مثال النهي لا يثقم يعني اجب لكن نسمي هذا الامر لانه طلب غثي اما انمو لا يتقل. خلق يا ريس لا عن لا يعدك عن كده لا تتكلم هذا خلق ليس خطر فشي تتكلم خلق يبقى هذا ايه؟ يبقى المراد من المرين اتبر والمراد من الأمر البيعي جاه والقول المسلم صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموذكار امره وقوله تعالى فاجتنب البيت من او ثاني وليس نهيا، ولكنه امر به وقوله والمراد بالفعل الايجاد فيشمل المأمور ونحن قلنا قلب الفعل وليس المقصود بالفعل هنا مجين القول فالمراد بالفعل هنا الايجاد ولو كان قولا فإذا قلت قل أكت... إله إلا الله وهذا أمر لأنني أمرتكم أن توجب هذا الخلق أن يسمى أمر وقوله وقادر قوله على وجه علائِ الانتِ أن الانتِنات أن وتعاروا لهما مما يتبع من غير <تصفيق> أمر بيشتر... والله من غير شيء نشر الأمور ولا كان أموره ولا كان أموره قط او ينظر إلى طارده مراد بيقول قال على على قولا هذا ينم ايضا في هذا له في عن مراد النو طلب طعن المحكاه على ولا ذكر ده الامر محدود فقط بالافعال لا ولو كان يذكر الاخبار كما ان امي امرتك ان تقول وقوله وقال بقولنا على وجه الاستعداء الانتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاده صفة الامر بالقرائن. الانتماس لا يسمى امرا لأنه ليس على سبيل الاستعداء ولعلماء اصابوا كلمة على وجه الاستعداء لأنها أصح من كلمة على وجه العلوم ثم الاستعداء إما أن يكون بجدارة وحقية وإلا أن يكون بالسيطرة والقوة فالاستعباء إلا أن يكون بحق وزجارة كالأوامل الوائدة من الله إلينا وكذلك من رسول الله عليه وسلم إلينا فالقوة والسيطرة كابل السلطان مثلا وابل نوع لكن هذا عمر بحق وزجارة بحق مليل وزجارة فالأوامل مليل وزجارة وسنه رسول الله صلى الله عليه هذه اوانه حق ولهذا القائد ان الله تبارك لا يقوم الا بما مصلحته متيقنه او اورجها ولا ينال الا عما مفسدته متيقنه او دراجها فكل امر الله سبحانه وتعالى حق في المصلحه او ما المترجح هي بعض الأشياء هي بعض لا تتدوق في او المصالح ولا ينهى ايضا الا عن ما صيرته أو او رايحه أن ان الامر بهذه الصفه وان نهي بهذه الصفه هو امر عن, عن جراؤب واحقيه من خلافة اوامر السلطان قد يكون ذا مصطحا قد يكون لكن اوامر جابوزا من التنفيذة عند الناس لأنها تحق بالسيطات والقوة فالسلطان يجب الناس على تنفيذ هذه بالقوة وإن لا تكون حق ولا تكون نيس لكن اوامر الله أن على حق كلها حق وكذلك من وقبل نزمه وما ذلك فهذا واضح أن المستعنية فيها أهل العلوب وعال على مرصية المأمور وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حق أما الانتماع قد يكون عاودي السلاح هذا هو الأمر الحقيقي في صيغتي وفي حقيقة أن يقول من قادر على تنفيذي يقابل إذا لم يكون المأمور قبير ونفجل من من إلى أجنى أوامر قبير ونفجل أوامر قبير ونفجل أوامر الأجن أوامر السلطان نعم أما فيكون من مساوي مثاله أن يقول ياسر المثال أعطيه القدم وطحكه الخطي فهذا انتماس وليس بأمر وهي جمس ليسوا مردون له أن الدعاء فيقولون إذا كان من أدنى إلى أعدى فهو دعاء وهو فصيح بالنسبه لله عز وجل يبقى الدعاء عكس, الإيه؟ عكس الأمر يعني دعاء طلب طلبوا طلبنا على وجه على وجه من التبلل وعلى وجه آآ مستكانة فهذا يكون دعاء وإن كان كسر طلب اللهم عكسون كذا اللهم وفقنا اللهم هيحتيه غطول لكنها دعاء لكنها دعاء فلا شك انه دعاء إننا إذا سألنا الله عز وجل فإننا ندعو. لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى فينبلي أن نسميه دعاء بل نسميه سؤالا لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عز وجل على كل حال كذا على حال كيف نعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو إجابة؟ الإجابة نعرف ذلك بالقراءة. هاي كلها جميعها من أشياء كل نعرف هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو إجابة. كله صراحة، بس كله بسرعة يفرق بينهم هو؟ أبصر. لا نعرف ذلك القرائن إحدى إلا أمور، فإن في الأمر أنه أمر، ولهذا لا نعرف عن الأمر الذي وضّل الفعل على وجه الاستعلاء إلى غيره إلا القرين، وبقوله تعالى وإذا حدث أصدّق ومن هذا ومن هنا أخذ الجمل القائلة المعروفة أن الأمر لي. أنه من, الوجيني من, الوجيني من, الوجيني من الوجيني. اطيقاته فعالا واذا وَإِذَا اصفار موجود هذا امر لكنه ليس امرا بضرب فعل لكنه لَكِنَّهُ لانه ورد بعد النهي لا لَا شعائر الله ثم قال واذا حملتم فصادوا فهو تعشير الاراحه دي وهذا الذي خذه بعد بعد <تصفيق> هل هو الإباحة؟ هل هو الوجود هل هو يعود لما كان عليه قبل الإباحة قبل المالي؟ على حيث البناء إذن أرجح الأخوار أنه يعود لما كان عليه قبل المالي كان قبل المالي واجبت فهو واجب وإن كان مضاحب فهو قال ياخذ الامر صيغ الامر اربعا اولا فعل الامر مثل اكتب ما هو الهالك من الكتاب ثانيا اسم فاعل الامر مثل حي على الصلاه ثالثا ساعه حي الحي مثل ب إذا لقيتم الذين كفروا فضرق الرقاة في المسجر الناس فضرق الرقاة راجعا يعني فضرقه المضار المقرون بلاد الأمر لتؤمنوا بالله ورسوله قرنوا بإعل الأمر لتؤمنوا بالله ورسوله هذا في حيث العفلق <سؤال> ايه؟ اهوان قوله فعل <سؤال> الامر <سؤال> مثل اترم ما يوحد اليك من الكتاب فهذا فعل امر مجني على حس الورد والصفة قبلها دليل عليها وقاله واسم فعل الامر مثل حي على الصلاه بمعنى اقبلوا اليها فهي فعل امر وليست فعل امر ما الفرق بين اسم فيه وبين ولا اييه ماذا يمكن ولا عبر اسم الجدian فإذا فانت تقليد يكبس طفال وال BroTEAM hago p金 ف ,لنطبع 문제 producto yرات موجودا هو بمعنى 1 لكن لا book فيه شروط الايه ما الفرق بين فعل الامر واسم فعل الامر مع انادتي كل واحد منهما على الطرق فالتوا هو ان الفرق بينهما هو يقبل العلامه فهو فعل امر ما لا يقبل العلامه ودل على الامر فإنه اسم فعل امر والعلامة نصوص ان موضوع التوكيد او ياء المخاطبه فهو يقبل العلامه تقول اضربي لنا وتقول انضربي فما دل على القرص مع قبول نور التوكيد أو يال المخاطبة فهو فعل أمر وما دل على القرص ولم يقبل هما فهو اسم فعل أمر من حيث على الصلاة وقوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلوم إلينا هلوم اسم فعل أمر ولهذا لليقض هلوموا مع أن مخرجهم جماعة فهو اسم فعل أمر وقوله المصدر النائب عن فعل الامر فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب هنا مصدر ولكنه نائب عن فعل الامر إذ ان التقدير هنا اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وقوله المضارع المقرور بلام الامر مثل مت لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالناس ورسولهم هذه الجنة ليست آية بل هي نزال رجال الأمر في قولنا لتؤمنه أما النام في قوله تعالى يا أيها النبي هن أرسلناك شاهدا ومبشار ومزيرة وداعيا إلى الله بإذنه وسراج المهيرة فهي لا كيف أي دام تعالين وصور مبضية أربعة النام الأمر اسم فعل الامر المقدر النار عن فعل الامر المضارع المقرور بلاي الامر سؤال ما الذي يميز بين ألام الامر في المبارع وبين الامر كيلة الرجالة إذا كانت بالتعليل وهي الامر كيلة ولا تسمى امرا وإذا كانت نظر التعليل وتفيد الطلبة فهي ألام الامر امرا وهناك طرق النسجين بينهما إذا ورقعت ساكنة إذا وقعت بعد ثم والهور والذاء فهي داب الامر مثل قول تعالى من كان يظن أن ينصر الله في الدنيا وسأفره فليمدد سبل إلى السماء هم ليفتع. ليفتع. في ثم ليفتع هل ثم فقل يوم نور ده مش بتاع الكتاب انا مش بقول <سؤال> حاجة خالص <سؤال> ايوه انا بقول <سؤال> من اما الناس قوليه يعني قلنا موضوعه وديرا لا فاء بالله وأفضل. هل هي التعديل هذه هي دم تجيز يعني هو لو انشئ انشئ حدقه وداعي رجل ان شاء الله اليوم وضع مثل بتقول برضه يعني يقولون بدعي الرسول الموجود في بعض من الصوره السفليه ليست اذا رشيد دائرة غير مصغرة من يوم قلت بالله هذه الرسول غير صحيح انما هو جابها في الامثله على ذلك الداء بيقول من غير يعني على وجود بدعي لأن تعمل فيه امن بداية لو في الحريط على اللي يعني وبعد وبعد <تصفيق> قال اللهم هنا في الموضعين لا يوم وكذلك في قوله رزم ليأخذوا تفسهم ويأخذوا نذورهم الله أيضا لا يوم ولو كافت نام جيد لوجد ان الدكترة مثل قوله ليكذروا بما آتيناهم وليتمسعوا قال يومك مستكاده لا يمكنك مستكاده وانا دار الامر لأكون بعد اتا او الواو او نطمق قال وقد مستكاده صدق الفعل من غير ثيغة الامر بكث ان يوفق بان او صار او واجب او منزوب او طاعة او يوجد فاعله ايه تاريخه أو يترسل على تحيه ثوابت أو على تركه إقاض من دي أشهد منهم منها الأمر من غير الصغة التي سبقت معنا نعم، إذا جاء وصف أن فرض او واجب بكل أو جاء بأنهم يندوه، نعمرون بيهن أو الوطاعة، فالطرمون بيهن مستفاجد وطاعة إن وإما أنت قرامت محبتك وفي كالك حالي فأنت مغمول من فاقته أو يمدح فاعله أو يمدح فاعله معناه أن يمدح فاعله معناه, معناه أخرى في يمدح فاعله ويمدح معناه معناه من فوق فعله هذا الشيء أولا إذا رفعت في سواب أو على فاقيق الخط أيضا على يستحب فعله يجب فعله قوله قد استفادوا طلب الفعل لغير صيبة الامر يعني قد استفادوا طلب الفعل لغير صيبة الامر لقرائه إلا أنه اضطف بأنه مترفس فإذا وصف بأنه مترفس فإلا هو مأمون بس ونصور مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال طريقا من الله والله عليهم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعاد أعلمهم أن الله أسترد عليهم خصة طروات ماذا جاء على اليوم؟ مأمومة من خلقهم خمس طروات وده ليت على المحوي المذكور في الآية م. إذن الطروات مأموم بها لأنها وبتت بأنها فقط وكذلك ما وضع الوجود هو مأموم به. تقول تقول إذن الله عليه وسلم وصل الجمعه واجب على كل محطل نعم هذا هذا على قول هذا على قول هذا على قول بأن الواجب المصدرين هو نفس الواجب عند الاصلين وصل جمعة واجب على كل وأما عند فإنه لا يرص من الواجب هنا كل ما ليهتم تاريخه وذاك الواجب هنا يعني مبادئ. لا نضرب الواجب الموجود على الصين اليوم هذا المذكرين. هذا المذكرين هذا صحيح. أما في الفلاح الشرعي الواجب وكذا قد يضرب الواجب في أيام الإنسان ذكي وقد يضرب الواجب ما يتعينه. الجمهور يحملون صورة هذا الواجب على ما تأسكد في علوه نعم وغسلتهم عكوة على كلها وقوله او منذوق هذا نعم كم لا هو كده تدخل في الصوره لكن القرية. القرية هي اللي عن الامر هذا إلى النذير فمن دونه داخل في الأمر, الأمر داخل في الصغر أمر في الصغر أمر لكن هذا الأمر المطلق، الأمر المطلق، الأمر المطلق، الامر المطلق، الأمر المطلق، الأمر المطلق، الأمر المطلق، هذا المطلق، الأمر الأمر المطلق، هل الإيمان, الايمان هذا الذي أصار الذي أسد المعاف هذا ليس عنهم مطبخ الايمان وراء قوم الإيمان المطلق. إيمان المطبخ يدون يعني يقال مؤمن، هذا ليس ولا يستطيع نطق الايمان يقول لك <تصفيق> هذا ليس <تصفيق> مؤمن ولكن معقول هو مؤمن بقيه فالمامور في هجوبا ونجبا هذا امر وقوله او مذلول هذا مذلول ويؤكد له ان يفعل كذا الى اخره وقوله او طاعه او بأنه طاعه لله ورسوله مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعه في المعروف فالمعروف يكون صاعة ولهذا قال كل معروف صدقه وقوله او يمتحه لاحظه مثل ان يرتب عليه ثواب مثل أن يرتب عليه ثواب مثل الذين يمتحون اموالهم في سبيل الله كمثل حدة إن انبتت سبع ثنادي او يقاض من فعل كذا وكذا فهو رابح او مفلح مثل ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقوله او يذم تاركه او يذم فاعله فاذا ذم فإذا ذلك هذا الفعل دل على انه مأمور به اما على سبيل الوجوه او على سبيل الاستحباب وقوله يتغسط على سهل الثوابت أو على سرط الإقاظ يتغسط على سهل الثوابت أو على سرط الإقاظ فهو ما يريد على أنه مأمور بك والمهم أن القرار الذي يتدل على الأمر متعدد وليس قطيبة الأمر فقط والذي دفعنا الآن أن يوطف بأنه فرد أو نجوب أو نجوب أو طاعة أو يمدأ فائلهم او المزم ثالثة أو متوكسب على فعل سواء أو على فعل ثواث ثمانية بالإضافة إلى صير الأمري إثنى عشر. إثنى عشر إثنى عشر فالفرض واحد أو الواجد من مجود حلاته فعرة فضعة أو مزم على فكرة قبل أمانية بالاضافه الى السيره الاولى مرتين وهي كاي الارض وشركه الارض المضارع الذي لم تفر به من والممر الذي يطلع به اذا كان يرضى عشر